Book 2 73 Arbaatun vassabun Arbaa vassabun Midagi võima Raja ushaid şey. Raja elshai şey. Võid sa juba autoga sõita Helium kinuka antakussali shari. Helium kinuka anta kussali shari? Võitza juba alkoholi juua. Min fadlik leisa kasiran jiddan. Min fudlik leisa kasiran jiddan. Võitsa juba üksi välismaale seita. Min fadlik aksar bi kaliel. Min fadlik. أقصر بقليل بي ما. هل يمكنك تظهير الصورة تحميد الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم؟ بي تتاسين سويت الصور موجودة على السي دي الصور موجودة على السي دي Väib siin في الكاميرا. Alsuor موجوده في الكاميرا. Väib siin krediitkaardiga maksta. Hal imkinuka islahu al saaha? Hal imkinuka islah al saaha? Väib siin El sužes taelif. Võib siin ainult sularahas maksta. Elbataria tu färiha. Elbataria färiha. Võim ma hetkel helistada. Heljuum kinuka, keil kamiis? Heljuum kinuka kaui elkamis? ma hetkel midagi küsida.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 هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ طاي ڤوي هل معك كبريت أو ولاعه؟ هل معك كبريت او ولاعه؟ طاي ڤوي هل عندك منفضه سجائر؟ هل عندك منفضه سجائر؟ võime me istuda Atadkhan al السجار؟ Atadkhan al-sijar Võime me menüüts saada Atadkhan as-sajar Atadkhan